أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم صادقين، ومن الأذيل اثنين، ومن البقر اثنين. قل أَذَكَرَينِ حَرَّمَ الْأُنْثَيَينِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ أم عَلَيْهِ أَضْحَامُ الْأُنْثَيَينِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 يَكُونُ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِدْقًا إِلَّا وَمَن يَقْتُلْ قُرَّةَ غَيْرَ دَافِعٍ وَلَا مُعْتَدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْقَلْبِي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ قال <تلقى> قبيعهم ذلك جزئناهم ببغوهم <وإنا لصادقون>